ಶ ವಲಾಬಿ ಇಂಗೂ ವಿಕಿ ಲ ಪಿಟಾ ಟು ನಾ ಪೆಂಡ ಸಹಿ ಕೋ ಮುಂಬೆ ಟು ಸಹೇಬಿ ಟೂ ಜೇವೇ ಠ ಕಥಾಲಿಕ ಅಂಬಾ ಅಲ್ಕೊ ರಾತ ವರೂಸ್ ಲಕೀನಿ ಇಪು ಕಜಾನ Uh, jana Alikuwa alikuwa na Na sisi wiki Hapa darasani Darasa luta Kama kawaida na, mzee Mzee Baadhi vizuri sana uh, mzee huyu. E, Kwa hakika alikuwa ni ni uh, Maskani yake ವಾಫತ್ ಅಲಿಫರಿಕಿ ಜಾನಿ ಸಿವಿ ದರೇ hii ಲೂತಾ ಕಮ ಕಮ ಫಹಾಮಿ ಇಂಜೀನೂ ಪುಂಬ ಕೇ Naam Ingoza palipokaa yule kijana ndio maskani yake kawaida. Wiki iliyopita alikuwa amekaa pale. Jana ameondoka ulimwenguni. Alipata ajali. Alikuwa anakwenda zake nyumbani kwa likizo yeye na mtoto wake Garissa. Na hapo njiani gari kawapendukia akafa. Eh sina habari ikiwa mtoto wake pia amefariki lakini nasikia baadhi yao wako hospitali sasa hivi. Kwa hivyo tuombea ndugu yetu huyu Allah jalla jalalu anyerhamah. ವ ಯಫಿ ಲೂ ವರಹಮ ವಸ್ಕಿನ ಜನ್ನ ಪಾಲಿ ಪೇಮಾ ಅಮ ಸಮ್ ನಮ ಕುಲಿ ಕಲೀ ಸಹಾಲಿ ನೇರಿ ಬಲ ಅಲ್ಲಲ ಜಲಾಲ ನಾ ಇೋ ಕಚ ಕ ಮಾಮಬೋ ಅಂಬಾ ಇಜಿಟೋ ಅಂಬಾ ಅಲ ಸುಬಹಾನೆ ಸುಬಹಾನ ಕದಾಲಿಕಾಕೆ ತುಮಾ ಅಲ್ಲ ಜಲಾಲು Awape sabir Seluan Na tahammul Kusawabu haya ndiyo mambo ambayo tuwa zungumzia Si tuwa zungumza mlangwa sabir Na hii ni moja katika yale Balaya ambayo tuwa zungumza Tumezungumza hivi punde tuisi kuchache Zizo pita Masala ya masaib Aleti tuusibu linsan Na ni mambo ambayo Tasa tuwa yona kwa ambayo inatokea Katia tu sisi hapa hapa Subhanallah <coughs> na huyu jana nindu, Allah wa uh, Allah Subhanu wa wa Ta ta'ala ta'ala amemchukua awape subra uh, zito kwa hakika, ಅಲ್ಹ ಸಾನೆ ಆಯಲ್ಲುಕು ಅಲ್ಫ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಪೆ ಸುಬ್ರಾ ಜೀಟೋ ಕಾ ಹಕೀಕ ಒ ಅಂಬಾ ಒಹಾಮು ಉಜಿಟೋ ಅಬಾ ಬೋಡೋ ಕಾ ಅನ್ನ ವ್ಯು ಮಯಾಕೆ ಮಾಮಾ ಅಂಬಾ ನೋಮ ಯಾ baadhi yao, ನಿ ಮಯ ಅತಿಮಾ ಸೈ ಬಿ ಲೇಜೆ ಬಾಬಾ ಸೋಮ ಸೂಳೆ 4, ಆಮ ಹೂ Allah Allah wa wa ta ta'ala ta'ala Awape awape subra Na awape Nguvu ya ya Kupitia Kupita mtihani huu Baada ta Kutoa tangazo hili Na ಯಹಾನಿ sote ಅಲ ಪಂಗ ಚಂಗಹಿಲಿ Kila ಸೋತೇಷ njia yake amwombea Allah subhanahu wa ta'ala amsamee na mwake pali pema peponi na sisi kadhalika tukifika wakati wetu Allah jalla jalalu wa turahamu sababu barabara ni hiyo hiyo moja kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shida ni kuwa alinsan la yadri mata moudu ile moudu ndio mwanadamu hajui isiko gani na huyu mzee wetu alikuwa hapa Hata kabla ya siku 3 nikuana naye msikiti mwingine pale tuliswali dhuhuri pamoja na ilikuwa kuna maneno nameniambia ya kwamba ile maneno tutaanza kuyafanya kuanzia January mwaka mwaka ujao insha Allah taala lakini ni January itafika na yeye hayuko duniani kwa hivyo al insan la yadri ikhwan eh, sisi tunapanga tunazungumza lakini hatujui kesho tutakuwa huko ama hatuko mwezi ujao tuko au hatuko makani ikiwa tuko au hatuko hii hii pamoja na kwamba ni ni ibra ibra ibra ibra sisi sisi sisi hapa baadhi baadhi yetu yetu pengine moja katika au wanaweza wakawa hawako tena wa fi kulli lana kila siku ambaye ikiwa ಪಿಂಗಿ ನಕ್ತಿಸಬ್ರಾಖಿ ಅಂಬೀಯ ನುರಾಮಸ್ ಅ mauti hayui mdogo hayui mkubwa hayui mwanamume hayui mwanamke baadhi ya vijana wengi leo a شباب wanaghurika kwa sababu wanajiona ni kijana mdogo anaghurika aona bado ni kijana ana miaka mingi ya ngoja kule mbele ya kuisha man akhbaraka bihadha haa ikhwan nani anelekambia kwamba una miaka mingi ya kungoja kam men shab farqal haya wa huwa fi muqtabali umri vijana wangapi waondoka badokiwa katika umri mdogo umri mdogo ما زالا يافعا لكن جاء جاء الموت وموت الاخوان هيا هيا بامبانوي ولا هيا باغي دغ مقبض اجل يكشفك فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقيم المهم الانسان يكون مستعدا بتوبه مستعدا بالعمل الصالح وتوبه الى الله تبارك وتعالى Tunaendelea na uudhu mbayo ilikuwa tumeyanza katika darsa lio pita Hadithi ya 50 na moja Imam wa Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi Ana tuzugumzia mazugumzo mazito Anuani mbayo ninzito kwa hakika Katika maisha ewa islamu na katika mwistamaate za wa islamu lio Tulieleza uzito anuani hii katika darsa lio pita Kwa sababu ya kuchunga wakati Hatutoruli tena kuzugumzia yale yale mbayo tumezugumza darasa la iliyopita kawali ambao hawakoma na sisi kitu ambacho tutafanya tutazungumza muhtasari wa yale tuliyozungumzia ya wiki iliyopita halafu tuyachanganye na maneno ambayo tutazungumza leo insha Allah Taala jambo ambalo tumezungumza wiki iliyoutangulia darasa la iliyopita ni suala la al-a'imma al-hukam viongozi viongozi hasa katika dual al-islamia viongozi wa waislamu hao viongozi wa waislamu wa je wa islamu wana ruhusiwa kutoka na kupambana nao viongozi au kuwa, kuwa kashif wale viongozi au kuwa undowa katika hukumu wale viongozi iwapo watawona kwamba viongozi wale wamekwenda kombo viongozi wamefata barabara ambayo sio jie wanaundolewa katika hukumu au hawaundolei katika hukumu wanapibu wa vita au hawa pibu vitu uh, tukabainisha katika masa alahaya kwanza kabisa aina fa masala haya tu yaelewe kwa vizuri tukaeleza kwamba viongozi wako aina tatu katika misingi ya Kiislamu hasa chini ya mada au somo ambalo linajulikana siasa tu asharia katika siasa sharia kuna viongozi wanazoone wanaogawanya viongozi aina tatu aina ya kwanza ni alimamu aladil alhakim aladil kiongozi ambaye ni mwadilifu kiongozi mwadilifu tunajua sifa zake ni mtu ambaye ni mwema mtu ambaye ni waheri kiongozi anaye tanguliza maslaha ya raia wake kabla ya maslahi yake yeye mwenyewe na watu wake kiongozi ambaye hawezi kupata usingizi na kulala kwa makini au kuwa na na, na na na furaha au raha yoyote iwapo anajua raia wake pahala fulani hana chakula raia wake pahala fulani au raia wake pahala fulani wengi wana wamefikwa na mkasa fulani au wana shida fulani ya, ya aina hii au aina ile na hivi mkiangalia ndivyo walivyokuwa viongozi tangu enzi za alkhilafa ar-rashida kena umar ibn khattab radiyallahu anhu abubakr asiddiq radiyallahu anhu na wale waliokuja baada yao mna alkhulafa ar-rashidin kama mnajojua katika tarikh na katika historia watu ambao wametanguliza maslaha ya raia wametanguliza masuulia bali wamechukulia uongozi kuwa ni masuulia kabla ya madha kabla ya tashrif wamechukulia uongozi ni ni masulalia mazito mbele ya Allah jalla jalalu wala si masuala ya mamlaka na madaraka na utafakhari mimi ni kiongozi au mimi ni hakimu kwa hivyo ni mambo ya kujivuna si mambo ya kujivunia bali walikuwa wame wamebeba wame, mamlaka haya na madaraka haya kwa hali ya kub, hali kubwa sana ya hofu na hali kubwa sana ya wara na kumcha Allah jalla jalalu na saa zote wanajifanyia hisabu عمر بن خطاب alikuwa sazote kijiambia mada taqulu li rabbika ya umar siku ya qiama e umar utasemaje kumwambia mola wako kusuraia yako akisikia pahala kuna raia ambaye amelala njaa kuna raia amefikwa na mkasa fulani umar anajiuliza wao yabki yakulu mada taqulu li rabbika ya umar umar utasemaje siku ya qiama juu ya raia huyo mmoja aliyefanya hivi au yule fanya hivi hada huwa alimam aladil alimam aladil alhakim aladil ndie huyu ambaye anazungumzo hapa na huyu ndiye mkaona allah mtume alihi salatu wasalam kwa sababu ya ya ya msimamo huu aliosimama nao kiongozi huyu si mambo rahisi na kuonesha kuwa si jambo rahisi angalia majaza jaza anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ja'alahu minas sab'ah alladhina yudhilluhum allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mtume alayhi salatu wasalam akamfanya huyu kiongozi aliye na sifa hii ni mjawapo wa wale watu aina saba watakaokuwa chini ya kivuli cha arsh alrahmani yawma la illa illa wille قال احدهم بل اولهم الامام العادل واو kwanza alimam aladil alimam aladil awaluhum kunaanisha kwa si jambo rahisi ya ikhwan ay yakuna alimam adilan na sifa hizi zote za uadilifu ambazo tunazijua katika tarehe ukitaka kujua imam adil kaifa yakun man huwa alimam aladil usipate tabu nenda kasome tarehe ya Abu Bakar alipokuwa khalifa nenda kasome tarehe ya Umar bin Khattab alipokuwa khalifa kaifa kana Umar kaifa kana Umar bali hawa ni viongozi ambao kumcha kwao Allah subhanahu na khofu ilizidi baada ya kuwa viongozi ilizidi ilikuwa kubwa zaidi kwa sababu sasa anajua kama vile Umar anajua sasa hata kokenda kuulizwa tena yeye kama Umar ataulizwa yeye kama Umar na ataulizwa yeye kama khalifa wa Islam Yaya kama, kama, kama kiongozi wa wa islam Amir al mu'minin Masoala mawili hae Soala la kwanza, anta ka umar Soala la pili, anta ka amir al mu'minin Huzito mkubwa sana Kwa hivyo ikawa saazote yuhasibuna anfusamu Wanajifanya isabu nafsi zao Wanajifanya isabu nafsi zao Paka baadhu l'ulamaa wanataja mambo ambayo Mengine ni mazito ya ikwan Mengine wikitajiwa, weu tashanga Kiongozi anafanyaje mambo kama haya Mambo mazito Baadhu ulema al-sira wa tariq wa nataja مثلا wa nasema Umar bin Khattab al-pokuwa Khalifa wa wa Islamu Amir al-yaleze wa kuwa kuna bibi moja mama mkongwe ambaye ni mtumzima na kipof hajuz makaan fi qarja kule kukwanya qarja Khalifa wa alpokuwa ma Khalifa kina Abu Bakar al-Siddiq basi wa kimfuata yule hajuz paka kule kwa ke nyumbani wa kimpele kya chakula Khalifa huwa nafso nafsi al khalifa kenebaga kwake wana siku maalum wanakwenda anaotembelea ana mtembelea yule mama mkongwe kipofu la tara وهي تعيش وحدها في بعض الاحيان تعيش وحدها ana mtembelea ana watu ambao wengine wanampitia pale moja wao ni khalifa babakar anakwenda paka kwake ana mtengezea chakula na katika akitoka madi na pale mjini amchukulia paka tende sasa alipo elezewa umar bin khattab Haka sema la ya spiku ni Abu Bakar Abu Bakar hanishindi Na mimi lazima ntaifanya Waivu na yee pia hakafanya vile vile Haka chukua tende zake Hakaenda, hakaulizia yule mama mkoe nguwe kwape Hakaelezewa yuko pala fulani Kipande, haka toka, haka ingia paka kuli kijijini Hakaenda katika uh, Hile nyumba Dogo ya yule mama na poishi Hali poingia Taba na wawo hawajitambulishi Waivu haka mletia chakula pale akamwekea akamwekea anatende na kila kitu Yule mama alipoanza kula zile tende akamwambia yule aliyokuja na zile tende akamwambia anta lasta abubakara wewe si Abu Bakara Siddiq Yupi akamwambia aina sahibi sahibi yango yupi Abu Bakara Siddiq Bakar Siddiq akashutuka mama kipofu amejuaje akamwambia la si mimi lakini mimi ni mwenzake nimekuja badala yake Yule mama kamwambia mimi ninajua akamwambia umejuaje mama kama sie yule aliyokuwake kuletea tende kila siku kawaida akamwambia yule anayeletea tende kila siku kawaida huwa kila tende mimi tende zake na zile moja kwa moja sitoi konde leo naona analeta tende na konde zake Omar akashika kichwa akamwambia lakallah ya ya lakaya min fadhli wa daraja يا أبو بكر أكي نوامي كونو كسيما أبو بكر سوزيكو سيشنداني ناويبتين أشكوف أبو بكر يعني ما أمبايوك يفاني أبو بكر الصديق كي لكي جربوا عمر كي يفكيها أكوت عمين بجيها حتوها بيلي زيدي عمين بجيها بيلي حتوها بيلي زيدي ما ما يقول لك أجوها كون تند يا إخوان أنا لتيوا عجوز هذه العجوز تاكل التمر وأبو بكر الصديق وهو خليفة قد paka kondezake. Maki ya kipofu, hakaugopia sija kala na tena, kondezake zika mdhuru, bipingine menu, pia menu ya ke, mtu mzima, labda ya isha kuenda. Kwa hivu alipukuja zile tenda, haka juwa huyu siye wile jama yangu klasiku. Hakatha, ya eh, kwan, yakun alimam, alhakim, na mewacha athara, ngali ya jambo dogo. Dogo kawisa, lakini athari yake, ime baki katika moe wa yule mama. Na kiswas kama hizi, ya eh, kwan, nyingi sana. Hii ni mo misas kama hizi nyingi sana ukisoma katika tarehe wallahi inna alqalb la yatafatar moyo wako utapasuka wewe ukijua tarehe ya watu kama hawa wakubwa na yale walioyafanya kwa ajili ya Allah jalla jalalu tena walipokuwa makhalifa sio walipokuwa watu wa kawaida huyu ni imam adil imam adil ikhwan wanzuwani na sharia siasa sharia wanatuambia al-imamul adil kwa sifa hizi na kwa na kwa kwa niniyo mambo kama haya wanaoyafanya لا يجوز الخروج عليه باتفاق المسلمين باجماع الامه اجماع يا امه ان حرام ايشا وتتخوثه كمنpingا امام كما هو كمخالف امام كما هو او كيجرب كمنو اوه في المملكه امام اينه يا ثاني قصفه كبيسا تظهر حركه حركه بسبب يا وقت ني الامام الكافر المرتد يولي حاكم امباي ني مرتد وهو حاكم للمسلمين ارتد عن دين ال kisha sitoshe baada ya kurtadia dini alislam thumma huwa yuharibu alislam yuharibu adin anapiga vita uislam hataki kuona uislam wala kusikia uislam hataki swala anasema hakuna qurani ondoweni lugha ya kiarabu futa na mambo mengine kama haya masajid damiruha damiru almasajid almadaris ziluha azil almadaris na mambo kama haya hii ni kufur كفر الكفر البواح يعني وكوني كافري علو واضح فساو كافري وكو واضح النم هذه كتوقع امام وهو مرتد فهذا يقول العلماء هذا الحاكم كما يقول العلماء باتفاق الامه بات... باجماع العلماء انه يعزل عن الحكم ان قدر عليه اسكيذا هي قيت كما كيني ان قدر عليه حاكم كما هو ينفع ان يجوز ان يروح سوا وكوندلوه كاتكا مملكه na katika hukumu anavuliwa alhakim bimithl hathi sura lakini wanazoni wanasema ikhwan sikizani kwa makini in kudira ala dhalik ikiwa waislamu wana uwezo wa kufanya mambo kama hayo ikiwa hawana uwezo madha yani dhalik yani dhalik kwamba ikiwa waislamu hawana uwezo wako katika hali fulani pengine ya kwamba yule hakim aliyena sifa kama hizi amewatenga nguvu jeshi ni lake silaha ni zake na kila aina ya nguvu za kidunia anazo yeye waislamu hawana kitu uzal hawana silaha yote wakipambana na hakim kama huyo hiyo ni sawa sawa na suicide hiyo ni sawa sawa na suicide hairuhusiwi waislamu kuingia katika hali kama hii lakini wakijua kwamba sisi tukipambana naye tunao uwezo wa kumondoa tunao nguvu za kumondoa basi ya maluna wa hadha uh, kama zikara ulama anna dalika jaiz hi inafa Kwa mujib wa sharti hizi ambazo tumezi taja Au mungozo huu uliotajwa kupitia kwa mafundishu ya mtume alayhi salatu wa salamu Hakim aina ya tatu ni hakim muslim Hakim mbae badu ni muslamu Lakini na huu zalim jair Ni zalimu na ni, ni, ni, ni mwenye ni mnyanyasaji Zalimu na mwenye kunyanyasa watu Sasa huyu hakim aina hii inakuwaje hukmu yake <clears throat> Ye wa islamu Wakiwana kwamba yule hakimu yao Hakimu wao Nimu islamu Lakin anawa thulumu Anawa nyanyasa Anawa thalilisha Anawa tesa Hal yakhrujuni عليه Jee wanatoka kumpinga Nakumundua katika hukmu au la Kulna Tukateja katika darse Hiliopita Anna Mawqif ahli sunna Fi hadha alamr Mawqif ahli sunna Ahli sunna hapa tukabainisha Ingawa kuna khilaf Kati ahli sunna wenyewe لكن القول المعتمد قول انه يتغملك وهو قول جمهور الفقهاء وقول اهل الحديث جميعا قول اهل الحديث ونا قول الفقهاء جمهور واو سيو فقهاء وته جمهور الفقهاء لكن ukija kwa ahli al hadith wote ahli al hadith wanakubaliana kwamba msimamo ahli sunna katika masala haya ni kuwa hakim aina hii wa islam hawaruhusiwi kutoka kupambana naye Na kummondoa katika hukmu Limadha Tukataja zile sababu Tukaleza zile sababu na kwa mwujibu Wa mafundishu wa mtume alaihissalatu wa salam Kadhalika kwa mwujibu wa makasid Ya sharia Tuna soala zitu na madan zitu Katika dini yetu ambayo yaitu wa makasid Ya sharia, makusudio ya sharia Ahkam zaki islamu karibu, Karibia zote Karibia zote zime simama juu ya makasid Soala hii ambayo Tua isuali ina makasid zaka ambayo tunatoa ina makasidi yake somo ambalo tunafunga ina makasidi yake zimetajwa ndani ya Qur'an si swali again pengine wewe ni mara ya kwanza kusikia maneno haya labda lakini ndani ya Qur'ani ibadat na ahkam zimetajwa zimetajwa makasidi zake ni nini ukiangalia katika mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya sunnah kwa hivyo makasid ya kisheria yanakataa kwamba kiongozi au au hakim aina hii waislamu watoke kumngoa inapengana na maqasid ya ya sharia kwa sababu maqasid ya sharia inaangalia upande mbili upande uh, pande mbili pande ya kwanza inaangalia masalih na pande ya pili inaangalia mafasid waislamu wakitoka kupambana na hakim aina hii mara nyingi au أغلاب mafasid na zarar na shari inakuwa kubwa Kuliko kuliko kuliko masalih, na Na na khairi. katika katika katika hili. hili. Ufisadi maslah ukitaka dalili wazi, ushahidi ambayo jiri, na pengine bado kujiri ಕಲಿಕೋ ಏಶ ಕಲೀ ಕೋ ಮಸಾಲೆ ನೋರ ಶಿ ಮಸಲ ಕಟಕಾಲಿ ಶಹೀ ಕಾನಾ ನಿಹಾರಿ wewe angalia ushahidi wa mambo kama ಕಿಬೂಕ ni mambo ya ukweli au ni mambo ya watu wanazumumza tuwe hiviv ndiyo utayelewa uzito wa qawli au msimamo wa liasmama nao uulama wa ahlu al hadith na jumhuru al fuqaha wa huwa al qawlu rajeh al muhtamat katika soala hili ingawa kama tulibu watajia kuna rai ya baadhi ya wanazuhuni wengine ambao wanaisabiwa ni katika wanazuhuni ahli sunna wachana na qawli ya wanazuhuni ya watu wengine ambao sio katika ahli sunna inajulikana msimamo wao Msimamo wa watu au taifa ya watu Wanaujulikana kwa jina la al-khawarij Al-khawarij Khawarij hathihil umma Msimamo wao najulikana Msimamo wao ni kupingana na hakim Kupingana na waliu al-amru Wazi-wazi, wanapingana nae Wanapigana nae Kwa jambo lulote dogo ambalo Lamakosa atalifanya hakimu Au kiongozi, wawa kutayari kupambana nae Hawa watu jina lawa wanaitua khawarij Khawarij Khawarij Na mtume عليه الصلاة والسلام Alikuwa shatabiri Watu kama hawa wanakuja Watu kama hawa watatokea Watakuja katika dunia hii Kablo qiyami saa Akaeleza kwa sifa zao Ukiziangalia zile sifa zote Alizustaja mtume عليه الصلاة والسلام Anna hatantabik Ala al khawarich Una ziona leo ziko sifa zile kwa hawa khawarich Sifa zawa kazi eleza zote Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi Zili anza tangu wakatwake Alijitokeza baadhi awatu kumpinga yeye mtume alayhi salatu wasalam na huyo kumbe ndiye aliyekuwa kama vile iblis baba wa chayatin na huyo ndiye baba wa hawa khawarij ndiye kutoka, kutokana na sulala kutokana na uzazi wake wakatoka hao watu wanaoitwa hawari hawari kwa hivyo hawa khawarij, khawarij ukiangalia kizazi chao kina kwenda moja kwa moja mpaka kwa yule bwana aliyembae katika uhai wake na mtume alayhi salatu wasalam Alipingana na mtume. Soalewatu Rabbi wa salamu alayhi. Ismu huo man? Dhul Khuwaisira. Dhul Khuwaisira. Huyo ndiye aliekuwa akimtuhumu na kumkashif mtume alayhi salatu wa salatu. Na mtume yaka muambia wewe katika kizazi chako kutatoka watu ambao. Sifaza wa takua hivi na hivi na hivi na hivi. Ndiyo hawa khawarichi. Huyo Dhul Khuwaisira. Akazumza manino mengi mabaya kumhusu mtume alayhi salatu wa salamu. Bila yakuwa peleka mbali katika masalahaya Kwa hivotujue, ya komba huu ndiyo Msimamo wa ahli sunna wa jamaa Tasa tuje katika suala ambalo ni suala Nyeti, suala zito Ikiwa wa islamu, wameambiwa Komba msimamo wa ahli sunna ulio wa sawa La yajuzul khuruj Ala al hukam Al zalama, mahakim, wa islamu Ambao ni wa islamu Haifai kutoka na kupambana nao Izan mahuwa almokif Mokif even vipi, wa islamu wa fanyege wafanye nini waislamu kwa hivyo sasa ikabidi ndilio swali ambalo tukalifungua katika darasa la iliyopita tukaanza kueleza moja baada ya moja waislamu wafaa wafanye nini zile mawakif tukataja al-mawqif al-awwal al-mawqif al-awwal mawqifus sam'i wa ta'ah waislamu wanafaa watanguliza sam'i wa ta'ah kusikiliza na kutii pamoja na kwamba hakim wao ambaye ni muslim ni zalim pamoja na kwamba yule hakim ni mnyanyasaji yajib 'ala al-muslimina ان يسمع له ويطيع ان واجبوا كواسلام كاسكيلزا نكطيع مكنه وابيعه مكنه وطاعه وسلام ها وعونdoi كتوا kwa yule hakim لا ينزعونا يد الطاعه من وليهم او من امامهم او من حاكمهم يله مكنه طاعه ها اووليوي ها واممبي يله حكيم ياو حكيم واو ها واممبي لا اسمع ولا طاعه لا نسمع لك ولا نطيع ها سيمي هيه ني موقف يا كوانس السمع والطاعه منن هذه يوتيييي ايي بتيتاجه يمسماجوي دليل دليل يا منن هذه من القران قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ايش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم من السنه من السنه تكبينيشه كذلك توم عليه الصلاه والسلام حديث يا عبد الله بن مسعود كاتك رياض الصالحين جمع عليه الصلاه والسلام انا اسمع حديث ابن مسعود مbao ni 51 katika رياض الصالحين ثم akaambia wa islam innakum satarawna ba'di athara mutaona baada yangu mimi kuondoka duniani mutaona athara atharatun wa umurun tunqirunaha mutaona baada yangu athara ma maana athara athara ni aina ya dhulma ya hakim ambapo anachukua mali au vitu au mambo yasiyokuwa yake anayatawala yeye mali anayachukua yule hakim anafanya mali ile ni yake na ni mali ya daula mali ya waislam mali ya bait almal mali ya khazina ya waislam anaichukua yule hakim anaifanya mali ile ni yake hadha yusammah hathara tume kwa shataja mambo haya cha yatabiri yatakuja hakim atafanya jambo ambalo linaitwa athara athara alikhtisas bihudud atakhsis bihudud dunyawia Hakimu anayafanya mambo ya kidunia kwa mbani yake Ili hali, watuote ni shuraka Kama ni mali, kama ni hazina, kama ni resources Za za za mji ule eh, Waislamuote na shirikiana Lakini hakimu anachukua yes Hemu kubwa kabisa Unauna watu wanabaki katika umaskini Mukimu angale ule hakimu anayishi katika hali hii na hali hii na hali hii na hali Athara Wa umuru ntunkiruna na mutawana mambo ambayo mnayachukia mnayapinga Sio ya sawa قالوا الصحابه كما كسمكوا يمولزا يا رسول الله ماذا تأمرنا وقت امرش تفانيهجه يكشكوه هاو تفانيهجه توم عليه الصلاه والسلام اكاوا ميا لا استصبروا ني حديثي لا يجيء يا مبهله هي ني حديث ابن مسعود فاصبروا ني حديث ابو يحيى وسيد بن حذيش فاصبروا هي سيوا فاصبروا ماذا قال تلي سما وكيلو يطي ايخوان تؤدون الحق الذي عليكم ني ني تكelezeni ile haki ambayo imewajibu juu yenu tamam shek jambe niam hadith ifasbiru ipo mbele hapa ni tu adunal haqq alladhi alaykum tekelezeni haki iliyowajibu yenu mahuwa al haqq alladhi alaykum asma wa taa hi ndio haki aladhi alaykum ile iliyowajibu yenu bas ya lemejele sasa hapo itakuja mbele mtume aliye salama ataeleza lakini upande wa sam'a na taa mutekeleze kama inavyowajibu juye tukataja mawkif ya pili almawqif athani ayqwan ma dha qulna walaw yakwa hapa esh adua ataduaa watadru ila allah tbaraka wa taala bi an yakshifa allah dhurrak ha allah subhanahu wa taala aundoe dha madhara yake aundoe shar yake na kadhalika yule kiongozi Allah am amuongoze yule kiongozi Allah amweke sawa ampatie salah hii ni dua ambayo hii ni mawkif ya pili wa islamo nafaa kuifanya kuifuata mawkif ya kwanza asma wa taa al mawkif athani ad dua wa tadarru ila allah tbaraka wa taala maneno ameyataja wanazuoni wetu wa islam al imamu nawawi al hafiz ibn hajar al askalani na wengineo na wengineo wengi maneno haya hayakusimama tu hivi hivi katika maneno ya wanazuoni tu la bali maneno haya ya wanazuoni yamesimama juu ya adilla mmoja katika dalil ni hii hii hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud hadithi ya 51 katika kitabu cha riyadu salihin ambayo ni hadithi muttafaqun alayhi rawahu al-bukhari wa muslim sehemu ipi sehemu ya pili ya hadithi au mwisho wa hadithi tumin alayhi salatu wa salam qala wa tas'aluna allaha alladhi lakum na mumombe Allah tabarak wa ta'ala ile haki ambayo yenyenye mhitaka sasa ule ile sehemu ambayo juu yenu ni wajibu tekelezeni asamu ta tekelezeni ile sehemu ambayo ni yenu nyinyi sasa madha tasaluna Allah tبارك وتعالى kwa lugha nyepesi ambayo inaeleweka leo kwa haraka zaidi watu wanazungumza masuala mawili katika ilmu hii ya ya siasa sharia kwa sababu ilmu hii imeingizwa mambo mengi katika lugha ya Kilelo. Watu wanazungumza katika masuala haya, suala la rights na obligations. Rights na obligations. Rights ni hukuku. Obligations ni zile mambo ya wajibu. Sasa hapa kuna pita mambo mengi ambayo ni balaa. Mambo mengi ambayo ni makosa kupitia kwa matamshi haya. Watu wanaambiwa wewe usiiitishe uh, rights za uh, usiiitishe usipewe obligation peke yake. Na unaraiti zako pia Kadhalika lazima uzidai Haya maneno lazima Yapimwe kwa mujibu Wa mizani ya kisharia Si kwa mujibu Wa maneno ya leozungumzo na fulani Au maneno ya watu wa magharibi Au watu na leozungumzo haki za binadamu Na mbubu kama haya ma, a, Al kalimatu haki ni uradu biha Al batil Na maneno megini kama haya yale ufinikwa finikwa Na, na, na mbubu ya ya, ya ya tashwish Na mbubu ya potofu La katika sheria mambo ya Mtume aleyhi salatu wasalam akaweka wazi akatuambia yale ambayo ni obligation wajibat wajibu wenu tekelezeni to aduna al haqq al ladhi alaykum hii ni wajibat tuje katika rights rights tumeambiwaaje tumeambiwa tasalunallaha al ladhi lakum hiyo ni right right zenu muombe nani Allah jalla jalaluhu هذا كلام من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى في حديث المتفق عليه تسشويشيوي تسهاربيوي فكراتيتو تسهاربيوي موقفيتو ومنهجيتو كبيتيا مع افكار دخيله توكانا نواتو امباو هاتواجوي واجو واتوامبيه اني ني من رايت نا اوبليجيشنز حمونا اوبليجيشن بيكياك كذلك حمونا رايت haya ni mambo ambayo yanapelekea katika katika tashwish inapelekea katika zararar inapelekea katika fawda fi sharia na dalal katika sharia si mawkif si maneno ya mtume aleyhi salatu wasallam nakhudh dinana amman nabiyina sallallahu alayhi wasallam laysa an ahad ghairi min alqur'an wa sunnah tuuliza maneno haya umetoka wapi min alqur'an sam'an wa ta'ah min kalam nabiyina alayhi salatu wasallam sam'an wa ta'ah wengine kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad mweke wa tani hapa ikhwan kwa hivyo dua twaomba ya ulati al-umur na azile haki zetu pia tuelekea kwa Allah jalla jalalu na muomba na hivi ndivyo ukiangalia ukisoma tarikh utaona ndio msimamo waliosimama nao as-salafu salih rahmatullahi taala alayhim na katika masahaba ridwanullahi taala alayhi abdullah ibn umar aliishi wakati gani aliishi wakati wa al-hajjaj ibn yusuf ath-thaqafi kuna zalim katika tarehe anayemshinda al-hajjaj sijui kama kuna zalim anayemshinda hajaj katika tarehe ya uislamu sijui mimi kama kuna zalim anayemshinda hajaj katika dhulm katika athara katika kul anwa al-al-jaur amepita mpaka kabisa aingia pahala katika mji asimama katika msikiti awaambia watu inni ara'us an qad ainat wa hana qitafoha wa inni la sahibuha mimi naona vicho vya watu ambavyo vimeiva kama matunda imefika wakati wa kutunda yale matunda vicho vimekuwa matunda ya mti ana vitunda ana vitunda kwa upanga kata watu na wao kama kuku wanavowao bila kujali hajjaj hadi raia wake nani sahaba kiram abdullah ibn umar na gheru wa gheru wa gheru wengi iko siku alisema لا سمع لك ولا طاع نعم ننمي الله صلاح والهدايه كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم نحقي ذو وننمي الله جل جلاله ديما انكتاجا مننوا يا ناني الحسن البصري الحسن البصري اكوا واوامبيا ونفذي وكوا وامبيا واسلام وامبيا ان الحجاج عذاب من الله حجاجني عذابه يا الله سبحانه وتعالى فلا تدافعوا عذاب الله بايديكم مسيباننا عذاب يا الله سبحانه وتعالى و بيكنوا ينو مسيبانينو ولكن عليكم الاستكانه والتضرع جو ينو كنيييكه و كمومبا الله جل جلاله فان الله تعالى يقول كوني الله سبحانه وتعالى انا اسمع ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا انقاليا استنباط عجيب يوانازوني سلف الامه من امثال الحسن البصري حكمه نبصاره نعلم وفقهك اكشكليه حجاج نعذاب ايه ينسمعها ولا قد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربههم وما تضرعوا عذاب وكija واتunatkiwa afanyeje استكان يعني خشوع وتضرع نkumomba الله جل جلاله اووندolee عذاب اووندolee shar na awalinde na mambo yote ambayo ni mabaya هذا هو موقف اهل الاسلام وموقف اهل السنه والجماعه موقف يتاتو يا إخوان تولي تاجعك الدرس اللي وبيتا ماذا؟ الصبر كصبيري كصبيري ناكو صبيري دليل ياكي تكيتاجع كتك حديثي إنا يفاتى أمباو أني حديثي خمسين نبيلي كتك رياض الصالحين أمباو كذلك أني حديث متفق عليه من حديث أبي يحيا أسيد ابن حضير أسيد ابن حو بالحاء المهملة حضير سيء خضير حضير حضير Huyo sahabi anasema ja rajulun minal ansar alikuja bwana mmoja katika watu wa ansar ila nabii sallallahu alayhi wasallam paka kwa mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ya rasulallah ewe mtume wa allah ala tastamiluni kama stamalta fulanan mbona na mimi hunipi mamlaka na madaraka kama ulivompa fulani mbona mimi hunifanyii amil mbona mimi hunifanyii kiongozi bona mimi hunifanyie kama vile leo kusema lugha ya kileo inaeleka haraka gavana vile yani mwakilishi wa mtume alayhi salatu wasalam katika miji alikuwa mtume anawaakilishi wake katika miji fulani mji fulani yaiko madina sasa mamlaka yake yako kila pahala daula ya islam katika zile sehemu vitongoji na miji mbalimbali mbali. ana ana wale ambao wanaomtumikia mtume, mtume alayhi salatu wasalam sasa baadhi ya watu walikuwa wakitaka yale mamlaka Wengine huwaulizi mtume aliyokuwa nawapo anamwangalia mtu akiwa nazo zile sifa za uongozi alhazm wasarama walqwa alamana zote hizi anazo tume nampa mamlaka anamwambia wewe nenda kaniwakilishe pali fulani wewe nenda kaniwakilishe Tabuk wewe nenda kaniwakilishe Makkah almukarrama wewe nenda kaniwakilishe Taif hakadha na mpaka miji mengine ya nje sasa wengine wakao wanauliza ile mamlaka wanayaomba ahakad huyubana <mimla> mina el ansar paka kemsurowee kuomba mamlaaka organizational ila rasulallah aalalata staamiluni kama staamal tafulaana mil bauma huinipe mamlaaka kama walivon pa mtofulani yuk fr choices we all akam jibu akam jibu jawabu Yepude eto ni jawabu ya ajabu mer Good ya ajabu kabisa hahakumombia kwa nini sikuhi mbona hivi lakini ajawabu ambao ndani yake imebeba fiqh na hikma ya hali ya juu sana akamwambia inna kum satalqauna baadi athara fasbiru ndio hiyo sasa fasbiru chakijambeni fasbiru hatta talqauni ala alhawz mutakuta baada yango amjibu amwambia enyi watu mutakuta baada yango athara Maa maana Athara Tucha tafsiri Athara katika hadith Iliopita ya Ibn Mas'ud Athara nipale kiongozi Anapuchukua mali Akai kusanya ile mali Akai miliki yeye Akai fanya niyake Katika hali ya thulma Kwa thulumu watu na kuwa nyanyasa Malili ya kai fanya niyake Asa amambia yulea na yuliza mamlaka Na masulia Amambia innakum sata alqawna Baadi Athara Kumunesha maanake nini ekwan Kumelesha mambo haya ni mazito. Mambo haya ni mambo ya hatari. Inapelekea mpaka mwisho itafika wakati wa viongozi wataingia katika hili jambo ambalo linaitwa athara. Viongozi wataiba mali ya watu. Watanyang'anya watu mali zao viongozi. Watanyang'anya watu mali zao. Atachukua mali za watu. Ni mambo ambayo Mtume ashayasema kwamba yatakuja. yatafanywa katika ulimwengu huu ni katika dunia hii kama mnavoona leo kama mnavoona leo kiongozi anamiliki utajiri takriban robo ya nji utajiri huo ni wake karibu robo ya nji utajiri alionao ukigawanywa katika wale watu wanaishi pale katika ule mji unaweza kutoshaeleza takriban thuluth ya wale raia wake au asilimia nzuri sana inaweza ikaoaondolea umasikini wote wale raia wake kwa moko ondolea ufukara kabisa na yeye amebeba utajiri mkubwa sana na ana raia ambao wanalala barabarani ana raia ambao hawajui atakula wapi ana raia ambao hawajui wende wapi wala warudi wapi wa huwa yataqallabu fi niam ana pesa ana mali ambayo hata hajui hesabu yake ni ngapi wala hajui afanye nini kama yule amiri mmoja kiongozi aliyepaa utajiri na mali nyingi akaja akaulizwa siku moja katika mkabala katika interview eh interview tena ambayo imeletwa katika TV akaulizwa aambiwa wewe una mali kiasi gani Amiri kiongozi ana pesa na yeye ni katika wale umara na ana utajiri mkubwa akaulizwa wewe una mali kiasi gani mali uliyonayo ni mali kiasi gani Jawaboo yake akajibu akamuliza yule aliyemuuliza akamwambia wataka jawabu ni kujibu kabla ya swali au baada ya swali Mali yangu wataka jawabu yake kabla hujaniuliza swali au baada swali. ya kuniuliza swali. Kumuonesha kwamba mali yangu kipindi hicho cha wewe ulipouliza swali mali ishabadilika kiwango chake. Elewa lugha vizuri. Elewa lugha hiyo ya wafanyabiashara vizuri. Hizo sekunde wewe ulizo uliouliza swali wewe una, una, una utajiri kiasi gani? Ni sekunde ngapi hizo? Sekunde 2 takriban. Sekunde 2 stock yake ishapanda kwa milioni ما مليونت هسه نكجيب قبل السؤال او بعد السؤال واسكيه مننوا هذا يا شيخ سامي نعم ننه يا عجبه قبيص حجو يتاي فني نين ماليه ماليه يتاي بيلكه واطي يا ليت ها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيا الله مستعان خذوه فغلو ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله دروها 70 ذراعا فسلكو هذا الموقف اثاث اثاريف وهو ايش قلنا اصبر تومي عليه الصلاه والسلام اكبانيش كتابه هي حديث يا اسيد ابن حذير فاصبروا حتى تلقوني على اللوط فبصبرني mpaka tutakapokutana katika haudh tunajua haudh nabii sallallahu alaihi wasallam haudh nabii sallallahu alaihi wasallam ni birka la maji birka la maji kubwa ambalo litakuweko siku ya kiyama siku ya wakati wa kurubat wakati wa ahwal azima yaum alqiyama wakati wa wa wa wa kiu kikubwa ambacho kitawa kitawa kitawa athiri watu kwa hali ya juu sana watu watatafuta maji watu watatafuta pahala angalao apate tone la maji aondoe kiu ambayo inambabaiisha anataka kwenda huku na kule huku na kule kiu inajaribu kumua na kumdhuru lakini hakuna kufa kasana baki anadhurika na ile kiu yabhath anilma alma, apati majit alma apate maji kutakuwa kuna maji siku ya kiyama lakin maji special maji special yako pahala pamoja peke yake maji hayo yako katika haudhon nabii sallallahu alaihi wasallam asharif barikala maji la mtume alaihi salatu wasalam imeitwa haudhon nabii sallallahu alaihi wasallam lake peke yake barikala mtume alaihi salatu wasalam hakuna mtume mwingine aliyepewa barikalo alipewa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake ndio maana ikaitwa haudhon an nabii sallallahu alaihi wasallam asharif atakokunywa hapo Ni wale ambao wanawajulikana imepita katika hisabu kwa mbani watu wema peke yao watakaukunyo hapo. Wakivemo atbaa al-Nabiye sallallahu alayhi wa sallam. Wale ulewa simama na mtume kisawasawa. Kikweli kweli. Sio kirongo rongo. Kikweli kweli wamesmama maa al-Nabiye sallallahu alayhi wa sallam. Hawa ndio watakaukua. Watakaukuja. Kunyo katika yale magi. bilika hilo mtume akalieleza katika ahadi nyingi sahiha mpaka unaozoea na anatuambia ahadi zimefika hadd at tawatur daraja at tawatur za hofu nabii sallallahu alaihi wasallam طوله رفقه مسيره شهر وعرضه ني ني ني عرضا ومسافه يا ميزه مزيما ورفقه ني رفقه مسافه ميزه مزيما اشد بياضا ني ماءه وني مهوّه من اللبن زاهي كلكو مزيوا احلى من العسل متا مزيدي كلكو عسلي اطيب رائحه من المسك ان حروف نزوري زاهي كلكو مسك سي حروف يا مسك زاهي كلكو مسك من شربها اتاك يكونوا في الماء ماءه هذا ماذا قال المصطفى لا يظمأ بعدها ابدا ha to pata tenakio kabisa na milele na milele na milele baada ya kunywa maji hayo allahumma inna nasaluka an taj'alana ja mimman yashrab min hawd nabii ka sallallahu alayhi wa sallam hapa ndipo mtume alayhi salatu wassalam awaambia wafuasi wake subirini mpaka tukutane hapo kwa hivyo hapo ndio mwauidi yetu sisi na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam mwauidi yetu na mtume alayhi salatu wassalam ain indal hud Nipo hapo watu Watamona mtume sallallahu alayhi wa sallam Parwanja, ayanal Wanakunwa Balikuna wengine ambao Watakunwa kupitia na mkono wake Yee ndo atawanyishu Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Atawanyishu kuna watu ambao yashrabuna Min yadihi sharifa Atawapa Tume alayhi wa sallatu wa sallam Kupitia kwa mkono wake Atawatekea Weo unaona ni sharaf Ya ainagani kufika parka katika sharaf Kama hii يا نبينا متوم و صلوا على ربي و سلام عليه اللهم اننا نسالك ان تجعلنا منهم يا رب العالمين فايوه هي الصبر من حديث نيغين المتوم عليه الصلاه والسلام كذلك ينزغومزا جويا صبر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انسم قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا فليصبر عليه قلتنا دليل قابل يا إخوان دليل بيلي دليل يا قوانزة يكون موقف يا أهل السنة والجماعة أن يصبروك نكو صبيري دليل يا قوانزة حديث أبي يحيا وسيد ابن حضير المتفق عليه توقف عن وجه يا إخوان أنبغوني حديث يا خمسين قابل بيلي كتكرياض الصالحين حديث يا بيلي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عباس hii ni dalili ya pili anasema mtume alayhi salatu wasalam man ra'a min amirihi shay'an muislamu yoyote atakayeona kwa kwa amiri wake jambo lolote la kumudhi jambo lolote ambalo hana raha nalo madha yafal falyasbir alayhi asubiri dalili hizo mbili ziko wazi za mtume alayhi salatu wasalam zinazobainisha mawkif ya ahli sunna katika hali kama hii ya amiri au hali hii ya kiongozi ambaye ظالم أو أمبائي فاسق أو أمبائي نجائر عاصي وغير ذلك من هذه المسميات وهو مسلم. موقف الرابع موقف ينه. تسهي موقف يا تاتو يا إخوان. نتكلم تفهمينا في زورك موقف هي يا تاتو نديو جامب أمبال للمبلكية إمام النووي أكازيوك هزي حديث مبيلي چين يا باب؟ أصبر. تسهي سوم هزي حديث مبيلي. حديثي خمسين موجة Na na hadithi ya 52, tuwelewe sababu ya imamu na wawi kweka hadithi hizi katika babo sabra. Kwa sababu zita kuja hadithi kama hizi zengine zimefana na hizi katika milango mengine kule mbili. Kwevu hapa, imamu na wawi hamekusudia ya kwamba hii ni moja wapu wa sabra. Moja katika so, subra ambayo muislamu atakiva awenayo ni subra ya muislamu juu ya maudhiko au mambo ya kuhuthi ya, ya naotokamana na kiongozi wakia. sombra ya muislamu anaotakiwa awe nayo juu ya mambo mazito yanayotukamana na amiri wake amempokonywa mali amekunyanyasa amekupija amekudhuru amekufanyia mambo mengine ya uharibifu na unyanyasaji e ashtamal tasbir tume nasema fasbiru hatta talqauni ala alhawz almowqif sasa tunaendelea sisi mbele ikhwan kwa sababu ya kukamilisha faida lakini hadith hizi kwa hakika kufikia hapa itakuwa tushaelezea ya maana yake na makusudio yake na kwa nini ziko chini ya bab bab ish baba sabr sasa tuna kwenda tunakwenda mbele ili faida hii ikamilike tusije tukatoka hapa na ufahamu ambao uko nusu nusu bado hatujaelewana vizuri tukaona kwamba uh, mawkif ahli sunna wal jamaa ni mawkif hizi tatu pekee yake asma'u wa taa wa adduaa wa sabr bas madha ايضا akuna tena kwa hivyo tusubiri sisi na tusikilize na tuombe dua peke yake la sasa tunakamilisha ili faida hii ipate kufanya nini kukamilika al-mawqif ar-rabi' ayahwan katika mawqif tujaha al-imam al-hakim adh-dhalim al-ja'ir al-mawqif ar-rabi' an-nushhu lahu wal-inkaru alayh an-nushhu lahu wal-inkaru alayh nikumpa nasaha na kumkataza yale mambo mabaya anayofanya Angalia mongif hiyo, ekwane. Kwa vultisithani kwamba, katika sharia na katika dhini, hakim, kwa kuwa ni zalim, kwa kuwa ni mnyanya asadi, kwa kuwa nafanya mambu ya wovu, kwa hivyo, inakubalika. Na watu wanabaki kimia kabisa, akuna kuzungumza, la. Hayiko namna hiyo katika sharia. Sharia inasema, hiko mlango, uko mlango mzitu, ambao unaitu wa babu nushi. Wa babu linkari. Babu nushi wa babu alinkari. ها دليل يا مننوهايا ايكو وapi دليل يا مننوهايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ديني نكوبيهانا نصحه قلنا لمن يا رسول الله نصحك ناني يا رسول الله قال لله تمام ولي كتابي ولي رسولي ولي ائمه المسلمين وعامتي نصحه هي inatolewa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na kwa ajili ya nani kadhalika ya mtume alayhi salatu wa salam kadhalika nasaha hiyo inatolewa kupewa nani au kwa ajili ya nani wali aimmatul muslimin viongozi wa waislam kadhalika wanapewa nasaha ائمه المسلمين وعامتهم اي عامه الناس عامه الناس كذلك ناوى ونبيوا نصح هذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث تميم الداري فلهو قياده كذلك ونبيوا نصح لكن منن هذه الاثوان لازم تو يفهموا ك موجيب وموجهه كشريعه ك موجيب وموجهه كشريعه منن هذه يا كما حكيم انه بي نصح ك موجهزه وكشريعه معلوم tutaskia mwongozo huu pindi tu inshaallah baada ya kumalizika adhan inshaallah taala kwa hivyo mawkif ahli sunnah wal jamaa fi hadhihi al mas'alah katika swala hili la ansuh wal inkar baada ya ku bainisha ya kwamba hii ni mawkif katika mawkif ahli sunnah wal jamaa katika swala hili na wanazuoni hawajhtalifiana kabisa katika swala hili wamekubaliana katika swala hili la kwamba al-hakim al-imam wali al-amri yunsah lahu yunkar alayhi yunsahu lahu yunkaru alayhi ana pewa nasaha na nakatazaw akifanya maovu na katazwa al-hakim ana katazwa siati kwamba ananyanyasa watu watu wa mabii anafanya dhulma anafanya uovu anafanya maasiya anafanya adham wa dhunub naslai yunkirun alayhi la wanasoni wanazuoni hawajasema maneno hayo بل الامام ابن ابن عبد البر في كتابه مشهور الاستذكار ماذا قال قال واما مناصحه ولي الامر فلم يختلف العلماء في وجوبها واما مناصحه ولي الامر اما قم بنصاحه ولي الامر فلم يختلف العلماء في وجوبها ونزول او يختلفان ابصا ياكمني واجب او يختلف عنا وزوني كمى نيواجه يجب المناصحه وانكار ولي الامر لكن يا اخوان كيف يتم عشوائيا هكذا هيئنا من هي بلا يمبغيلو ولا اسلوب بلا منهج بلا مفهوم فلا لا كنا موجهزا فلا اولا موجهزا و ااذاه في السؤال هلي اين يكون الناصح او ان يكون الذي ينكر عالما بالمنكر يولى ان اكتازا على المنكر كمكتازا ولي الامر ان يكون عالما بالمنكر نمجوزي ان علم وايل المنكر الذي اكتازت هي ني اشاره و علامه يا كونجوذا يا كونهشا يا كما ونا يفعلوا جبهه هذه ما هم اخوان العلماء ليس يعني الغوغاء وال وال وال اتباع من الناس watu وكوايدا watu ambao بينين حتى فقيه ويوي حتى حجي منكر النني حجي كما ني منكر او سي منكر انا زغومز لا العالم الذي يميز بين المنكر والمعروف نا انا انا جوا سؤال هلي بالعمق داخي انا انا جوا سباب كنين لماذا فعل ذلك الامير او الحاكم ثم ينصح له هل فانا امطه نصح هذا الامر الاول الامر الثاني كمتونوز اخوان اي يكون ذلك سرا أي بينه وبين الحاكم يلى ان امكتاذا يلى حاكم ان ايتو نصحك حاكم الذي ينبغي كوجيب كوجيب و ومفومه سنه كوجيب و وشريه ان يفعل ذلك فيما بينه وبين فيما بينه وبين يعني سرا ليس علنا انافنيوا كسري انافطى يلى حاكم فيما بينه وبين ana mwambia ewe hakim ewe kiongozi angalia kuna amri kadha kadha kadha au kwa simu angalia kiongozi kuna amri kadha kadha kadha فيما بينه وبينه نا wanafunzi hawakuzungumza masala haya hivi hivi tu la yastaniduna fi dhalika ila adilla min dhalika ma akhrajahu al-imamu ibn abi asim fi kitab as-sunnah min hadith hisham ibn hakim qala qala sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yansaha lidhi sultaan ana pataka mmoja wenu kumpa nasaha sultaan aliyena nguvu aliyena mamlaka aliyena madaraka lidhi sultaan mmoja wenu anapataka kutoa nasaha kumpa mwenye mamlaka kumpa mwenye madaraka amini afenyeje anasema fala yubdhihi alania asifanye nasaha hiyo asitoe alaniatan waziwazi la hadha kalamu nabiy sallallahu alayhi wasallam هذا الحديث وان اختلف الناس في صحته وضعفه الكثير من العلماء صححه منهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه ممن ذهب الى الاعتماد على هذا الحديث وتصحيحه رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه فلا يبدها علانيه اصي توين صحح هي علانيه على المنابر يقف الانسان على المنبر ثم يهاجم على الحادث كاشف كبسه حكيم امير انا مكشف كبسه مبل يا شيخ وانا ما الحكم انغاليه مقاصد الشريعه لان ذلك يؤدي الى ماذا يؤدي الى انتشار الفتن الى نشر الفتن والاسلام والدين والمقاصد يدعو او يحث على ماذا على درء الفتن واسلامنا بيليكه ketika كذويا فتن na kuondoa fitan na kufunga mlango wa fitan kabisa haufunguliwi mlango wa fitan na mlango wa balaa na mlango wa shar. Sasa akisoma mtu pale kwanza kumkashif imamu au hakim kumkashif na makosa amefanya hivi amefanya hivi watu akitoka pale msikitini wewe umewapa message gani? Tahrid tahrid ala alhakim wewe baada pale, pale message unaoitoa <coughs> ni watu waanze kumgeukia imamu. Na hii au huu ndio Hii ndio tete za kwanza zinazoanza za al-khuruj ala madha al-khuruj ala al-imam inaanza hivi tete zake sasa watu wanatoka pale wanazaaza kuzungumza ah kumbe hakimu ni hivi kumbe sasa jamani tufanyaje tumondoeni baada ya tahridh na uislamu unafunga milango kama hii ndio maana Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ماذا قال فلا يبديها علانيه ولكن ماذا قال tuendelea kusema asema walakin ياخذه بيده ان امسك مكنه يله حكيم فيخلو به انكا يي خلوه ييه نا يله حكيم لوك ياه خلوه يكون متم امبيه ايها الحكيم انني لك ناصحا مين انجي لاكوا كوكو نصح له هو مفانيا هيفي مفانيا هيفي مفانيا هيفي بينه هو بينه بينه هو بينه ولكن ياخذه بيده فيخلو به mtume mtume alayhi alayhi sallam Angalia maneno ya Ya wetu rabbi wa wa Wa Kwani Hakimu kimfanyia Barabara hii na na kama kweli Sikiza fa in Akikubali Akikubali akikubali Fadhaka Yani fabiha ni Ni vizuri jambo zuri ಿ فقد ادى الذي عليه يوليو اتكايتوا نصا هي ان تكون يي ametekeleza wajibu upande wake au ametekeleza upande wako wewe umetekeleza huna hisabu siku ya kiyama يوم القيامه خاصه العلماء هم اول الناس watakwenda kuulizwa juu ya yale mambo aliyofanya hakim ulama manake dauri ya ulama ya ikhwan fi dawla dawr azim dawr azim ulama wana part kubwa wanacheza katika dual wanacheza part kubwa ulama fi iqamati shari'ati llah fi iqamati ad-din fi iqamati al-manhaj as-sahih ulama ekhwan sasa moja katika dauri ya ulama sio kwa wafuasi peke yao ulama wana daur kadhalika wanayoyocheza dauri hiyo kwa nani hata kwa ulatu al-umur hata kwa mahakimu pia na dauri hii ni dauri ya munaasaha هو هذا نصحا وانكار عليهم ان ااكلم ياmani نيي المحاكم ووي حكيمو يتو جمبو هيدي كذا وكذا, وكذا وكذا هذا لا يجوز كذا وكذا وكذا هذا لا ينبغي كذا وكذا وكذا هذا حرام انا مبينشيا بالادله العلماء يفعلون هذا يا اخوان يجب عليهم ان يفعلوا ذلك هي مسؤوليه يا علماء sio مو جمالات sio مو جمالات محاكم كفنه مو جمالات وان ايتوا na yule kiongozi haya njoni hapa haya leo tuna party leo haya chakula kuleni leo biryani haya kitoka pale kwenye biryani kile moja baba asha yake mambo ya kushati halafu hakuna anayezungumza la alalim alqawim arabbani ma yafal hada alalim arabbani ana zungumza ukweli anamwambia ukweli yule haki na haki mkimuuliza fatwa amwambia ukweli ya fulani sheikh fulani hi fatwa hebu tuambie vipi bwana ya juzu wala majuzu la yajuz hada la yajuz haram moja kwa moja hatafuti falsafa hii hadha la yajuz lakini kuna sehemu ambayo waweza kwa vile wewe unauliza iko kidogo yani wajua tena masha tunamaambo kama haya haram haram riba haram wala ma haram riba haram bas kush خلاص a ah, mimi nilifanya biashara hivi na hivi tumekopesha sisi kwa riba tumechukua kutoka dawla fulani ya ayuha al hakim ayuha al amir riba haram R riba haram bas kuna tena maneno mengine hivi na hivi na hivi ya juzu wala mjauzu kuna baina yaishi he alitoa hii falsafa kwa sababu ya maslahi ya kidunia naam kuna wengine wanafanya mambo haya hata kwa wale watu ambao pengine labda anakufadhili akupa mshahara akosimamia pale pale pale kazini kwako kwa kwa yeye anayekosimamia au akupa mshahara kase wewe unaonekana ustadi msoma soma kidogo hebu ustadi njoo hapa tuna swali kidogo sisi tutakuuliza bosi ankuita akakuuliza swali hii mvipi hukumu yake ukoogopa mshahara wewe sije nikafutwa mimi kazini hapa hii hii inaonekana haina ina ubaya yani yawezekana wajua wajua kuna khilafu لكن ما انا بقولوا عندنا خلاف وانا زو وين ngina nasema hivi wengine nasema hivi sasa yani ايش ايش هذا يا اخوات دين هاي للمجملات ذيك الاولى yako masail mukhtalafiha na kuna masail ma fiha ايش ما فيها خلاف عقيده ما فيها خلاف ثوابت في في الاحكام والشريعه ما فيها خلاف كنا خلاف في الربا ما في خلاف في الربا وغير خلاف كذا شرب الخمر ما في خلاف في شرب الخمر كنا قضايا انباي ني, ني متفق عليها هي هينه اوكيوليزه ويهم واحد فاواحد ما تخاف من بني ادم علشان علشان بعض ايش بعض القروش بعض الدراهم تخاف عليها لا ما تخاف وما من دابه في الارض الا عن الله رزقها ويعلموا استقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ما تخاف من بني ادم اذا يا اخوان هپا حكيم انا بينشيوا ساسا ketika suala hili kwa tunazungumzia suala la eh eh al-munasaha ahsanta sasa al-munasaha katika suala la pili tumesema yakuna sirran hakikata faqad adda alladhi alayh wema tekeleza ile ili kukujua وهذا دليل يعني دليل يا اخوان من السنه نا يلي امباه اتपिंगا دليل هي ولا من بعض الناس يطعن في هذا الحديث يطعن يقول هذا الحديث في في سنده بقيه او كذا او في سنده انقطاع او في سنده كذا يخالف الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه صحيح الشيخ الالباني بشر يخطئ ويصيب يجتهد رحمه الله تعالى عليه هاي كما هناك خلاف و انا مشكله في الحديث هيك ردك على موقف سلف الامه و اللي كان موقف غني في كتابه السؤال هيل و اللي كان يفاني جاء مناصحاءه في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم من حديث اسامه بن زيد اسامه بن زيد في البخاري في البخاري ومسلم قيل لاسامه بن زيد اسامه بن زيد ali ulizwa aka ambiwa ala تدخل على عثمان رضي الله عنه تكلمه الا تدخل على عثمان رضي الله عنه تكلمه mbona huingii kwa uthman radhiyallahu an ukazungumza naye ukasema naye hii ni pale wakati ambapo zile fitan zishanza kuingia katika daula ya islam katika tarikh fitan zikaanza na mnajua fitan zilianza baada ya mauti umar bin khattab katika khilafa ya uthman bin affan ها فو ذي كان ذا فتن ذي كان سماما مباك عليها و ذي كان دلياك ساسا وقت تقولي كمبه ذا فتن ذا شادك وسماما جماعة وكمفتة أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الرسول وكمفتة أسامة بن زيد وكما يقول يا أسامة لا تدخل على عثمان بونه ينجيه كما عثمان فتكلمه وزغم زناي الحديث وين في البخارة المسلم سكيزة موقف السلف السلف الصالح رحمة الله رضي الله عنهم أجمعين من, من الصحابة والتابعين هيا أكجب فيه أسامة بن زيد أكوان بيه أترون أني لا أكلمه نيني منوانا كوانبا سيزنكم زناي إلا أسمعكم مبكا لزيما نزوم زناي نيني مكسكيا منينو هيا أسامة بن زيد ألي أسمعوا بي ألي فون زكتو كوابي ikiwa si kutoka kwa mwalimu wake Rasulul Huda salawat rabi wa salam alayhi Nabiyur Rahmah Nabiyul Basharia radhi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi kama akuyatoa kwake ameyatoa wapi ekhwane amejuaje maneno haya ausama radhi Allahu anhu awambia ataraun anni la ukallimu illa usmi'ukum mpaka niseme nyinyi mkisikia nisimame nianze kumkashifu Uthman nyimkisikia ndio mtajua nazongumza naye akamwambia ana anapa mafunzo mazuri wale tabi'in na wale wafuasi akamwambia wallahi qad kallamtuhu fi ma bayni wa bayna namshuhidisha wallah na hapa kwa jina la Allah jalla jalaluhu كما نimekwisha kuzungumza naye thimabaini wa baina baina yangu mimi na yeye tushazongumza wa inni la uridu an aftaha amran la yumkinu la la wa inni la uridu an akuna qad fatahtu amran akun awwal man aftahu aw awwal man fataha sitaki mimi usama binzaid niwe nimefungua jambo ambalo nitakuwa mimi ni wa kwanza kulifungua akusudia kusudia mlango gani yakwan jambo gani babish babul fitna sitaki mimi nifungue jambo mlango ambao aku la uhibbu an akuna awwala man fataha nisipendi mimi wala sitaki niwe mimi ni wa kwanza wa kufungua mlango huo na jambo hilo isemekana isemekane ya kwamba usama bin zayd واو كانز يفanya jambo hili kufungua mlangoo siftah kisifungui kabisa mlango huu afita la aftah la hadha albab wa hadha al'amr la aftah fa akun awwal man yaftah fataha mimi niwe ni waqanza kufungua mlangoo mlango ashari sifungui na mlango afitan hadha huwa mawqif man salaf salih udhini dalil wazi ayu akhwan inatiliya mkazo ina nafafanua na kobayanisha mawqif سلف الصالحנם مسمام اهل السنه جو يا سؤال لا مناصحه لا سؤال لا ايش الانكار علمن على الامام والانكار على الحاكم فاي محاكم يا اخوان قموجب ومفندشه يا سلف الامه انه لا ينكر عليه علنا على المنابر طب هين فايده يا اخوان ولا انا واوامبيه ولا وتطالع فايده غاني زايد يا فايده يا واو كمchkia حاكم واو زايد يا واو kuanza kujenga chuki na kuanza kufungua mlango wa fitan na shari dhidi ya hakim wao kuna faida gani nyingine zaidi ya faida hiyo wewe kama kweli unataka mnasaha kweli unataka abaa al-inkar tذهب الى من تذهب الى الحاكم unajua hakim ni wapi tذهب الى wala utokatazwa kuingia kumwona hasatan in kunta sahib al ilm in kunta min ahli al ilm hakim wenyewe atakushimu ingia kwake ايها الحاكم الامر كيت وكيت وكيت ان قبل فذاك هنا لازما افuate حتى mtu wa kaida wewe ukimfuata ukimwambia maneno si lazima kufuate ma'a rasuli illa illa al-banaq hii ni shida kubwa ya baadhi duaa baadhi ya madai ya ikhwan wana pata shida katika swala hili ana lazima kizungumza watu amfuate watu amsikilize nani ankwambia قومه mwenyewe alayhi salatu wasalam si kila mtu alimfuata akaambiwa innaka la tahdi man ahbabtu walakinallaha yahdi man yasha wezi si kazi yako wewe kazi yako ma'a al-rasul illa al-balagh al-balagh al-bayan al-tawjih al-irshad at-tawfiq min man at-tawfiq min Allah tabaarak wa ta'ala nas wefanya kazi yako yule hakim pia wefanya kazi yako ameondoa munkar fabiha hakuondoa wewe utasimamisha hoja mbele ya Allah jalla jalaluhu hadha huwa mwqif ahli sunna wal jamaa'a fi hadha al-amr al-mwqif ar-rabi' kama qulna huwa al-inkar al-munasaha wal inkar mushu kabisa ikhwani kumalizia wakati umekwisha tunataka kufunga kabisa mlango huu tumemaliza ni mushu kabisa kumalizia ikhwani mtaniia radik wa lakikambili peke yake ni adam al-khuruji alayhi bisayf mwqifi ya mwisho adam al-khuruji alayhi bisayf Ha, uh, hakim wa Kislamu mawkif ahli sunna wal jamaa ni kwamba waislamu hawatoki kupambana na yule hakim huyu ambaye ni muislamu dhalim hawatoki kupambana naye bi saif kupambana naye kumua na kumondoka kama walivyowaua viongozi ambao mmewaoona katika katika dunia hii mmewona wamewaua katika tarehe na hivi juzi na jana tena wamewaua kwa njia mbaya kabisa ya kudhalilishwa wa hu muslimu hawa ndio wale wale viongozi wanaozungumza hapa ikhwani muslim wala la muslim paibish dumbu walim yaala yaala leo yataja mtume alayhisalam satarauna baadi athara satalqauna baadi athara wa umuran tunkiruna wakawawa wakadhalilishwa wakateswa viongozi wa hom hukam wale wale wafanya haya wengi wao baadhi yao au wengi wao ila alyoum yandamon ala ma fa ala ma hasal وعلى ما بدر منهم فله موقف المسلمين يا اخوان انهم لا يخرجون عليه بالسيف هو اتوك يقضى ناي بالسيف الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث ابي مالك الاشجعي مالك الاشجعي رضي الله عنه تم عليه الصلاه والسلام كتابه حديثي حديث ندفه لكن نتفاني مختصار بسبب الوقت حديث ندفه aimatikum aimatikum Kisha Na wa wa Na wa chukia. Chukia wa Na viongozi viongozi Viongozi viongozi wenu wabaya Ni wale wale ambao Wako Inafika wakati watu pia pia Sisi ತುಮಿಸು ಹೆಬ್ಬೋ ನೆಲೆ ಪಿ ಚುಕಿಯ wa tal'anunhum na mnamlani yule kiongozi wa wa wa wa, wa yal'anunukum na wao viongozi pia wana walani nyi sahaba kwa muuliza mtume ya rasulullah ikifika wakati huo afalanuna bidhum sikiza swala so masahaba afalanuna bidhum ikifika wakati huo tusipambane nao kwa nini yani munabadha katika lugha ya kiarabu inakuwa kwa jambo moja peke yake munabadha biishi bisayf yani afalano na bidhum bisayf tusipambane nao kwa upanga tukawaondoa rasul allah salallahu alaihi wasallam maraqal qala la ma aqamu fikum musalla msipambane nao maadamu wanaasimamisheni sala msipambane nao yani anakusudia mtume alaihi wasallam maadamu bado wao ni waislamu hamojaona alkufr albawah ukafiri wawazi hamojaona ma aqamu fikum musalla wakiendelea kuwasimamisheni sala nyinyi vile vile mu na subra na msimuondoe hakuna kupambana naye kwa upanga hadha mوقف اهل السنه والجماعه الامام النووي katika sharh Muslim katika hadithi hii na hadithi nyingine akasema wa qitaluhum wal khuruj alayhim wa qitaluhum haramun bi ijma' al muslimin wa in kanu fasaqan zalimin Imam Nawawi akasema wa amma al khuruj alayhim na kutoka kupambana nao viongozi hawa tunauata وقتالهم نكوبيجانا nao viongozi hao anasema haramun ni haram bi ijma' al muslimin kwa ijma' ya waislamu wa in kanu hata wakiwa viongozi hao fasqa ni mafasi walimin ni madhalim al khuruj alayhim ma hukmu haram bi ijma' al muslimin haya maneno ya imam anawi katika sharhi yake ya sahih muslim juzuu ya 12 kurasa 224 مجلد جزو 12 قرصه 224 مننوهaya tawapa mpaka reference yake sababu ni maneno mazito ya quran maneno mazito kama una mushkilio ya maneno haya nenda kaangalie mwenyewe maneno imam an-nawawi uone kwamba ni maneno mazito na ndio haya hu ndio mawkif wa ahli sunna wal jamaa tijaha hadhal amr nasalullah tbaraka wa taala at tawfiq wa sadad wal ikhlasa fi al qawl wal amal wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh